بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة اخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد لازلنا مع ذكر بعض الأمور وبعض القربات وبعض القاعات التي تغتنم بها الأجور العظيمة في هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات وفي هذه الأيام أيام النفحات والرحمات خير الأيام وأفضل أيام العمر بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلمنا قبل ذلك عن الصلاة وتكلمنا عن الصيام وتكلمنا عن قراءة القرآن وتكلمنا عن غير ذلك ونتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله عن أمر من أعظم الأمور التي تغتنم بها الأجور ويتحصل بها الإنسان على الثواب العظيم وهي طريق ومسلك إلى أن ينال الإنسان رضا ربه جل في علاه نتكلم عن قيام الليل في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وتأملوا في هذا الحديث جيدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث جابر بن سامرة رضي الله عنه حديث طويل وايضا في الصحيح ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا بعد صلاة الصبح إذا التفت ويسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فكان بعض الناس يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن شيء رأى قال عبد الله بن عمر كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احد منهم رؤيا يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما بشره صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فتمنيت ان ارى رؤيا اقصها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن هو يرى في منامه شيئا لعله إذا حكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بشيء من الخير صلى الله عليه وسلم قال وكنت غلاما عزبا وكنت غلاما شابا عزبا فكنت ابيت في المسجد يعني الآن بدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يهيئ نفسه ليرى لي خيرا فطبعا المسجد مهبط الرحمات وقبلة المؤمنين يجتمع فيه المسلمين لمناجاة رب العالمين وللصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا وغير ذلك من العبادات والقربات وأفضل بقاع الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم المساجد فعبد الله بن عمر يريد أن يهيئ نفسه ليرى رؤيا طيبة يكون من ورائها بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لازال غلام شاب عزب كما يذكر هو قال وكنت غلاما شابا عزبا كنت أبيت في المسجد لكن جاء الأمر على عكس ما أراده عبد الله بن عمر جاء الأمر على عكس ما أراده عبد الله بن عمر على هامش كلامنا ونرجع إلى الحديث بعد ذلك إن شاء الله لكن نقول إن الرؤية ما يراه الإنسان في نومه ثلاث أقسام الرؤية ثلاث أقسام القسم الأول حديث نفس. حديث نفس يعني شيء الإنسان مشغول به بيفكر فيه في النهار منشغل به ينتظر خبر في شيء معين أو بيتكلم عن شيء معين أو منشغل باله بشيء معين فيأتي يرى في منامه شيء يعني عن هذا الذي الأمر الذي هو منشغل به فهذا لا شيء في هذا حديث نفس غلب على ذهنه أمر معين فرآه في منام أو رأى شيء يعني له علاقة به في منامه يبقى الرؤية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة القسم الأول حديث نفس وهو الذي ذكرناه الآن القسم اللي الثاني بشرى من الرحمن يرى المؤمن في منامه شيء يسره يفرحه يدخل السرور على قلبه طيب ماذا يصنع من رأى ذلك ورأى شيء في بشرة في شيء طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى ذلك فليحمد الله عز وجل ولا يخبرن بها إلا من يحب يعني تخبر بها من تعلم أو يغلب على ظنك أنه يحب لك الخير لكن لا تقصها لأي إنسان فربما حسدك بعضهم ربما حسدك بعضهم يبقى من رأى شيء في بشرة هذا من إدخال رب العالمين السرور على قلوب عباده المؤمنين فمن راى شيئا من ذلك فمن رأى شيء من ذلك فليحمد الله عز وجل قال ولا يخبر بها إلا من يحبه فاضل معنا القسم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية ثلاثة حديث نفس امر مشغول به فيرى بعض الأمور التي لها علاقة بهذا الأمر القسم الثاني بشرى من الرحمن بشرى من الرحمن لعباده المؤمنين شيء يدخل السرور على قلب المؤمن فمن راى ما يسره في منامه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحمد الله ولا يخبر بها إلا من يحب لا تقص ذلك الا على من يغلب على ظنك أنه يحب لك الخير لا يحسدك إنما يدعو لك بالخير بقي معنا القسم الثالث قال وتحزين من الشيطان تحزين يبقى شيء يراه الانسان فيكرهه يدخل الغم على نفسه يرى شيء يفزعه طيب من رأى ما يكره ماذا يصنع يا رسول الله قال فمن رأى من ذلك شيء خلي بالك فليستعذ بالله يستعذ بالله من شر هذه الرؤية قال وليدفل عن يساره ثلاثا بدون ريق يعني ثلاث مرات عن يساره ثلاث مرات وليتحول عن جنبه الذي هو عليه يغير جنبه اللي هو نايم عليه يستعذ لله يدفن عن يساره ثلاثا يتحول عن جنبه الذي هو عليه الرابعة قال ولا يخبر بذلك أحدا فإنها لا تضره لو التزم <تصفيق> بهذه الأمور فإن ذلك لا يضره إن شاء الله إذا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رؤيا ثلاثة أقسام حديث نفس القسم الثاني بشرة من الله القسم الثالث تحزين من الشيطان وعلمنا أن البشرة يحمد الله عليها ولا يخبر بها إلا من يحب أما التحزين أو من رأى ما يكره في منامه يستعذ بالله يدفن عن يسار ثلاثة يتحول عن جنب الذي هو عليه لا يخبر بها احدا قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره طب نرجع ثاني لكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما بشره فتمنيت من الذي تمنى؟ عبد الله بن عمر أن أرى رؤيا يبشرني بها النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف حاجة في خير يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصها عليه قال وكنت غلاما شابا عزبا أفضل مكان فين مهبة الرحمات مكان الصلاة مكان للقراءة القرآن الذكر الدعاء التضرع لله المساجد خير بقاع الأرض المساجد قال وكنت أبيت في المسجد كل هذه التجهيزات لكن جاء الأمر على غير ما يريده عبد الله بن عمر قال فرأيت أن ملكان أتياني فأخذاني ومين اللي إذا جاءه ملك يستطيع إن هو يمتنى منه ولا يمشي معه لا أحد نحن ضعاف وخلق الملائكة عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن هو في بعض المرات رأى جبريل عليه السلام على أصل خلقته طبعا كان جبريل في بعض الأحيان يعني يأتي في صورة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في صورة آدمي حتى لا يفزع منه النبي صلى الله عليه وسلم لكن راه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة على أصل خلقته فذكر أنه راه مرة قال له ستمائة جناح،, ستمائة جناح وقد سد الأفق ما فيش حاجة من السماء بينه رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح قد سد الأفق فخلق الملائكة عظيم فعبد الله بن عمر يقول رأيت أن ملكان أتياني ثاني يعني اقتاداني ثم أقبل بي على النار نسأل الله أن يجيرنا من النار عبد الله بن عمر قال فنظرت إليها فإذا هي مطوية كطي البئر البير, البير اللي بيخرج منها الماء وبيأخذ منها الناس الماء لما تكون مبطنه بالحجاره مبطنه بالحجاره لها جدار من الحجارة يقال بئر مطوية بئر مطويه لما تكون من غير هذا الجدار ومن غير هذه البطانه من الحجارة يقال لها ايه قليب قليل. طب اللي عبد الله بن عمر رأه في منام قال فنظرت إليها يعني إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر إنها عليهم مؤصدة نسال الله السلامة والعفو والعافية قال ورأيت لها كقرني البئر البئر لما تبقى مطوية يكون في خشبتان يعني تعلق عليهما العارضة التي يعني يربط فيها الدلو أو ما يستقى به الماء فرأيت لها قرنان كقرني البئر يبقى عبد الله بن عمر بيصف الذي رأى على أنه اللي قال ونظرت فيها فإذا فيها أناس قد عرفتهم طب ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسماء حد منهم لا ما ربي على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا سيما ان الأمر رؤيا ما قالش أنا رأيت في منام فلان في النار وفلان في الله لا لا لا هذا من العبث الذي يعني ما ربي على مثله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن قال فرأيت فيها أناس قد عرفتهم اسمع قال فجعلت أقول أعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار قال فلقيهما الملكين دول اللي هم اخدين عبد الله بن عمر فلقيهما ملك اخر وقال لي لن ترع ما تخافش وفي بعض الروايات قال انك لست من اهلها لن ترع ما تخافش انك لست من اهلها قال عبد الله ابن عمر فقصصتها على حفصه هو كان بينتظر رؤيا فيها خير يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله رأيت كذا وكذا وينتظر البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رأي أن ملكان ابتعثا وأخذا يعني يريدان أن يريدان أن يتوجه للنار لولا أن ملكا جاء وقال لن ترع إنك من استمنى طيب هيروح يقول للرسول إيه رأيت كذا وكذا والنار ومطوية وخشبتان ورأيت فهو نسوى لا كأنما استحى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقصها على أخته اللي هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها امنا أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل نعم الرجل هذا من خير الناس لو كان يقوم من الليل قال سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فكان عبد الله بعد ذلك بعد ما حصلت له هذه القصه سلم مولا عبد الله ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا كأن المعنى لو كان شيء ينجيه من النار لكان قيام الليل لكان قيام الليل نعم وجل ينفعه وينجيه قيامه في بعض روات الحديث إن الملك الذي أنقذه منهما قال لن ترع إنك لست من أهلها إنك تصلي انك تصلي وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتأويله للرؤية قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم ايه من الليل قيام الليل من جاءت من النار قيام الليل مهر للجنة نسأل الله أن يجمعنا فيها أنا الأوان أن نسمع طائفة عطرة من كلام إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم اكثر جدا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فنحن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعه ايضا أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فقد اوصانا بذلك واخبرنا ان صلاتنا عليه تبلغه وان من صلى عليه, عليه منا صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة, إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها شفافة من لؤلؤ شفاف مجوة قال اعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصل بالليل والناس نياب هذا مكانه وهذا جزاؤه ومهره وصلى بالليل والناس نياب قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم ان شرف المؤمن اللي يوصله بقى المنازل العاليه واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل يرتقي في درجات الجنه بقيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس نسأل الله الا يحوجنا لغيره جل جلاله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ربنا جل جلاله يعجب من رجل ثار عن وطائه ولحافه وقام يصف أقدامه بين يدي الله يصلي خمس ركعات بما تيسر من الآيات يصلي سبع ركعات تسع ركعات حداشر ركعات يصلي ما قدر الله له ذلك فيقول الله جل وعلا بعدما يعجب لتركه الراحة وقيامه يصف قدميه بين يدي الله ايا ملائكة انظروا إلى عبدي ثار عن وطائه وفراشه من بين أهله وحبه رغبة فيما عندي، عوز الجنة، يريد رضا رب العالمين، يريد الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجمعنا فيه، اسمعوا إخواني وأحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر يسير, الأمر يسير على من يسره الله عليه، استعينوا بالله، واسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين اما يكتب من الغافلين اما يكتب من القائمين قال من قام بعشر آيات صلى بعشر آيات انتوا عارفين, عارفين سورة القارعة سورة القارعة 11 آية سورة القارعة القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة 11 آية النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أي سر من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين قال ومن قام بمئة آية ومن قام بمئة آية كتب من القانتين العابدين المتقربين الى الله جل وعلا سوره, سورة الواقعه 96 وتسعين ايه سته ايه يعني سوره الواقعه ومثلا سوره الناس يبقى هذا الإنسان يكتب من القانتين الطائعين المتقربين الى الله جل وعلا قال ومن قام بألف ايه كتب من المقنطرين يعني يحصلون من ثواب الله بالقناطير المقنطرة الجزء عمى وجزء تبارك تقريبا ألف آية يعني إلا خمس آية 995 آية تقريبا يعني لو الجزء يأخذ حوالي 25 دقيقة يعني نصف ساعة يبقى ساعة قيام كتب من المقنطرين لكن اسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية من قام بعشر آيات من قام بعشر آيات سورة القارعة يا عباد الله 11 آية, 11 آية لم يكتب من الغافلين يخرج من سجل الغافلين إلى سجل القائمين الذاكرين لرب العالمين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين قلنا أن سورة الواقعة حوالي خمسة ستة وتسعة يعني يعني سورة ال ومعها سورة الناس أو سورة الفلا أي سورة من قصار الله ومن قام بألف آية كتب من المقنصرين فالامر يحتاج استعان بالله عز وجل وأن تسعى ومن سعى لله أعانه الله ومن قام يمشي إلى الله أخذ الله بيده وعانه ووفقه ويسر له أمره الذي قال ذلك هو الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل لا سيما في هذه الأوقات المباركات لا تترك قيام الليل أبدا ولو بثلاث ركعات داوم عليها ولو بخمس ركعات بآيات يسيرات بآيات يسيرات قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين الصالحين لهم صفات ولهم عادات قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد هذا عجيب عجيب اسمع مرة ثانية قيام الليل يطرد المرض يطرد الداء عن الجسد نعم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي تطرد الداء وترده عن الجسد وتبعده عن الجسد قيام الليل عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد قال رب العالمين فتجافى جنوبهم عن المضادئ يدعون ربهم خوفا خوفا من العذاب وطمعا يعني طمعا في رحمته ماذا أعددت لهم يا رب قال فلا تعلم نفس مهما تخيلتم ومهما فكرتم ومهما ظننتم ومهما سمعتم ومهما تكلمتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بذات الايه تجافى جنوب كلام عن من يقوم بالليل طيب فلا تعلم نفس أجل قال الله جل وعلا اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأى فيش حد شاف بعينه ولا أذن سمعت يعني حتى اللي سمع عن كل ألوان وأصناف النعيم ما سمع عن الذي في الجنة ولا مثله ولا نظيره ولا شبيهه قال ولا خطر على قلب بشر يعني حتى لو البشر كلهم أعدوا يتخيلهم اللي في الجنة أعظم وأجمل وأجل وأفضل وأغلى من ذلك لأن الذي أعده هو الله قال الله جل في علاه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين طب كان إيه شكل الإحسان بتاعهم ده؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الآيات قال ربنا جل جلاله امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما بيقرأ أو راكع أو ساجد لي قال امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويروج رحمه ربه نسال الله ان يشملنا برحمته قل هل, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انتم الان علمتم طرفا من فضل وشرف قيام الليل فلا تفرطوا في ذلك فلا تفرطوا في ذلك اتركوا الذنوب فإنها تقيد عن الرقض في سبيل مربات الله جل وعلا واستعينوا بالله وألحوا في الدعاء واكثروا من ذكر الله واطلبوا من ربكم أن يعينكم على القيام بين يديه فوالله انه لشرف شرف المؤمنين وعلو في درجاتهم عند رب العالمين وحط لخطيئاتهم وتكفير لسيئاتهم وتكفير لحسناتهم اغتنموا هذه الليالي المباركات إنها والله ليالي العمر ليالي المعدودات وأيام العمر كلها أيام معدودات اغتنموها لا مواسم الخير منها التي يضاعف فيها الأجر ويكون العمل فيها أحب إلى الله من شبيهه ونظيره ومثيله في غيرها من الأيام والليالي أسأل الله أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته